قَبْلَكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ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 فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إِ اللهَّه عَمُ بِمَا يَصْنَعون واللَّهُ الذي أَسَلَياَا خَفَةُ فيِيع سَحَابًا فَسقُناهُ إلىى بلَدٍ مَّيتْ فَسقناهُ إى بلَد ميت فَأحيَينَا بِهِ الأرْرضَ بَعدَ مَوتِهَا كذلك النشور من كان يريد العزه فلله العزه جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبوء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 وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابٌ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 وَالْقَمَرُ كَانَ لَهُنَّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى الله اللَّهُ رَبُّكُم لَّهُ الْمُلْكُ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَّهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِذَا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد اي شيء يذهبكم وياتي بخلق شديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر واسره ذرا اخرى وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربه بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير وما يسخو الاعمال والبصير ولالظلمات وللنور وللظل وللحرور وما يستوي الاحياء وللاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذير اننا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 وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الذي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ نذِيرٌ فَدُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ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 أَمْسَكَهُ هُوَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْنَالِهِمْ لَئِن جَاءَهُم نَذِيرٌ لَئِن جاءهم نذير أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير مَا زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ وَلَن لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا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 دابة ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله فان الله كان بعباده بصيرا